بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكتوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبِالْسَّلْمِ يَسَامَحُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يُكَبِّرُوا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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض وإذا حضر القسمة أول الخرب واليتامى والمساكين فرزقهم من فرزقهم منه وقول لهم قولا معروفا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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كن نساء فوق قسمتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعقدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَسَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فَلَا تَأْخُذُونَهَا عَلَى شَيْءٍ ۚ أَخْذًا مَّعْرُوفًا ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن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 فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم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 فَمَنْتَعَثُوا بِهِ مِنْهُنَّ ثَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُلَاحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فانكحوه النبى إثم أهلهم وآتوهن أجره النبى المعروف محصلات غير مسافحات ولا مستقذات أقدام فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نص ما على المحصلات من العذاب.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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مِيَلَّ عَظِيمَةَ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَن قُلْبِهِمْ وَقُلْ قَلِيلٌ إِنَّهُ ضَعِيفٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُونَ تَأْكُلُ أَمْوَانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا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 لَيَسْتَنبهُ كَذَائِرَاتٍ هَوْنَ عَنْهُ نَكَفِّرَنَّكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَسْتَمِنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ فَسَأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَانِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما صبّل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانات حافظات للعيب بما حفظ الله والتي تقاتن شؤذهن تعذهن واهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 وَاُبْدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْهَارِمِ وَالْقُرْبَى وَالْهَارِ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَذِي السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويقسمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بال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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ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 الرايق أو جاء أحد منكم من الرايق أو لمست نساء فلم تجدوا أو لمست نساء فلم تجدوا ما أنف تيمم فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقِيمًا وَنَصِيرًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَسْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا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 انظر كيف يسترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون من الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله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 لعن وكفى بجهنم متعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها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 ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا كفستو صر الله فاستو صر الله واستغفر لهم الرتون لوجد الله سواه الرحمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجربينهم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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا صباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم سهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليصيبون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 فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الزجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 فَإِمَّا مَن ثَبَتَ عَلَى الْكُفْرِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِمَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُم وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله هنا الهنا الا هو ولا يجمعنكم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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتذرواكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم، فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أيقُتَل مؤمناً إلَّا خطاً وَمَنْ قَتَلَ مؤمناً خطاً فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مؤمنة فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مؤمنة وَوَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيْضًا يَصْدَقُونَ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 وَكَانَ اللَّهُ أَفُورًا الرَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا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 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 فَاصْفِرْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَلَا تُجَادِلْ وناتجادل عن الذين وناتجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا فيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم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 وَإِن يَدْعُونَا إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لعله الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مقرضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم فلا يغير خلق الله وَمَن يَتَكَذَّر الشَّيْطَانُ وَلِيَمْنَ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَةً انا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِنْسَائِقٍ اللَّهُ يُفْتِكُمُ بِهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ نَبَأَ كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغُبُنَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولداد وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الصلح خير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 فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتوون عندهم العزة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 ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولئلا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِمَّا ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآسَيْنَا مُوسَى ثُلَّةٌ مّبِينَةٌ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعزوا في السبت ما منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم